بس استريح ما ينفعك دار الجريح انت زمانك مستوي مرات تحب ومرات تشيح لا هي وعودك بالتزام ولا بعد قد الكلام ما عاد لك قدر ومقام بارد وانا شوقي صريح اقول انا بس استريح ما ينفعك دور الجريح انت مستوي مرات تحب مرات تشيح لا هي وعدك بالتزام لن تبع. ذا غير الزمان وما كان به غيرك حنان ما بيك دام الأصل بان الحر ما عمره يطيح كم ليتمنوا ويوصلون والزين ما يأتي بهون حنا إذا نعشق نصون يا راعي القلب الشحي لو كان ذا غير الزمان وما كان به غيرك بالاصغ فان الحر ما عمره يطيح كم اللي تمنى والزين ما ياتي بهون حنا اذا نعشق نصون يا راعي القلب الشحيح اقول انا بس استريح ما ينفعك دور الجريح انت زمانك مستوي مرات تحب مرات يشيح مرات More